تجنى للكافرين سلاسل وأغلالا وتعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان لذابها كافورا عين يشرب بها عباد الله وفذرونها تفجيرا يوثون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعم كل وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عروسا قمطريرا فوقاه الله تر ذلك اليوم ولقاه النظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم باليه من فضة واكواب كانت قواريرا طاريرا من فضة قدروها تقديرا ويحقون فيها كأسا كان يزادها ذا جبيلا عينا فيها تسمى ثم سبيلا ويطوف عليهم ملدان مخلدون إذا رأيتهم حكبتهم يؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آسما أو كفورا واذكر اسم ربك بُكْرَةً وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيل